اللي ايه? انا مرة العشرة تخدوا حديث دي يعني ايه برعان ديه انا بصراحة مش هنا لحفل امتحاجي بس... انا ما شفتوش. عشان ما اقولوش انا متواطر معاك باهم. انا لحظة شيء ثاني لو كده صعبه بتطلع ضربه تمام الكتب هنا خدوه بعد العيشه اللي انتهى امتحن مش انتهى يدفع غرامه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأ منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان آه مسلم من رأ منكم منكرًا فليغيره بيديه معنى التغيير باليد ايه؟ معنى التغيير باليد يعني تغيير بقدرته يعني مثلا لو ابو وابنه عمل منكر وهو مجرد ان يبصله مثلا المنكر ده هي هو هو المنكر ده فالبصد ايه تعتبر تغيير باليد كما؟ التغيير باليد مش مقصود بيه لازم تضربه يعني نعم مش ده المقصود المقصود ان انت تغير المنكر دوت بقدرتك على صاحب المنكر سواء بقى كان الفعل اللي انت تؤديه دوت تغيير بايدك فعلا او بلسانك يعني قلت له حاجة فانتهى لان انت لك قدر عليه او بقلبك او اسف بمجرد يعني النظر او الاشاره او حاجة زي كده ماشي التغيير باللسان بقى المقصود ديه النصيح لغير صاحب القدرة حتى برضو لو كانت طرق نصيحة دي مختلفة مش لازم باللسان يعني تقول تكلم يعني المهم المقصود بيها نصيحة ليه عبر باليد بقى وباللسان بدل الحاجات دية ان هو دا الاغلب في الاحوال الاغلب في النصيحة تكون باللسان الاغلب بالقدرة انها تكون في اليد اقوم ايه هنفهم بقى الكلام ان صاحب القدرة يجب عليه التغيير en dan gaat hij de wagen van de wagen van de wagen van de wagen van de wagen van het wagen van de wagen van de wagen van de wagen van de wagen van de wagen van de wagen van de wagen van de wagen van de wagen van de wagen van de de de de de de de de de de قوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان ليس المراد أن العاجز إذا أنكر بقلبه يكون إيمانه أبعث من إيمان غيره وإنما المراد أن ذلك أدنى الإيمان يعني ذلك أضعف الإيمان ده وصف للفعل مش وصف للفاعل يعني مش اللي يغير بقلبه طيب هو أضعف واحد إيمانا لا فعل التغيير بالقلب ده أضعف من التغيير باللسان بس واحد وقت من الأوقات ممكن لا يستطيع اصلا تغيير باللسان يبقى التغيير بالقلب دوت كويس برضو ما هوش اما الايمان الإيمان بمعنى ان الانسان نفاعله وبعيف الإيمان فهمت كده جملة النووي بدا فعل الاوصاف يبقى الانسان القادر لو انتقل من التغيير بالقلب للتغيير باليد للتغيير باللسان يبقى هو كده نزل درجة ولكن غير القادر على التغيير باليد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 en in de praktijk van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de de kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de de kerk van van van de يعني يتوجب عليك سعيتاً أن تصبر عليه تصبر على ما أصبر كله والمصاب دوت بسبب الأمر والمعروف أنه عن المنكر دوت يعني الصبر عليه فيه ثواب تاني غير ثواب الأمر والناهي بل الأمر المعروف أنه عن المنكر السهل اللي هو أنت صاحب القدرة فيه دوت ثواب أقل من لما كنها تؤذى مفهوم؟ waarbij en als hij niet meeneemt, dan is hij niet meeneemt. Als hij niet meeneemt, dan is hij niet meeneemt. Als hij niet meeneemt, is hij niet meeneemt. Als hij niet meeneemt, dan is hij niet meeneemt. Als hij is is ان الامر والنهي دوت الانسان ده مش هيستجيب ليه تمام ولكن لو رجح ان الامر والنهي دوت هيزيد المنكر مش بس مجرد عدد الاستجابه يعني لو هو هيقول ومرجح يعني يا اما يستجيب بس بصوره قليله او هيستجيب يعني بس نسبه الاستجابه هتبقى ضعيفه يعني مثلا مرجح 10% من الناس اللي انا بكلمهم في المواقف اللي زي كده بتستجيب و90% ما بستجيبش خالص كل بقى ما موقع موقف من المواقف دية اتكلم ولا ما اتكلمش اقنكر ولا اقمر ولا لا ساعتها تأمر لان لو كلامك استجاب لي كويس خلاص، ولو ما استجابش مش يحصل حاجة مضرة لكن لو كان ترجيح ما بين ان انت لو تتكلمت هيحصل مضرة ازيد من المنكر اللي موجود او على اقل مضرة قد المنكر اللي موجود ساعتها التغيير ماليوش معنى يعني لو اتكلمت صاحب المنكر ده تأخذ العزة بالاسم ويزود الموضوع او لو اتكلمت يحصل منكر تاني يعني هيبطل ده بس هيعمل حاجة تانية مساوية لها في, في, في, في المنكر دوت يعني مساوية في المعصية يعني يبقى ساعتها الانكار دوت ملوش فايده تمام؟ في في الوايس النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عادي المنكر ده <تصفيق> في هو ما ده ممكن يقول ممكن الترجيح ده تبقى بالكبر يعني انت في موقف من واقف او ما يعني يحصل حاجه معينه من الحاجات دي لا المتكرره يعني انت هترجح ترجيح معين وبعد كده يبان صحه ترجيحك ده او خطأه من انك تفعل فعلا او انك تسال الناس يعني بعد ما مثلا واحد بيشرخ سجاير مثلا ههوش ولا حاجه Liggen, ik zei met het gidsels aan de NS, ولكن لو نفقتك على الترجيح دوت يبقى خلاص ودا ايه احنا ماشيين عليه فانت تظل تسأل في, في المواقف المختلفة او انت تخبرها بقى بالفعل فعلا يعني انت انكرت موقف معين وبعدين اكتشفت ان ترجيحها كان غلط يعني انت مثلا كنت مرجح ان هو المنكر هيجيل بس لما انكرته فعلا ومر من المرات اني كان ما زادش ولا حاجه ويعني ممكن يستجيب او ما يستجيبش بس المنكر ما يبقى ترجيحك ده كان غلط فاما انت تكون انت اللي هتنفذ مره من المرات وتكتشف او بيسال اهل الخبره في الدعوات، تمام لكن ما تصيبش نفسك كده بقى في كل موقف ترجح انت لان الانسان بيبقى ساعات طبيعته تغلب عليه لو طبيعه الجبن في الغالب هيبقى اميل ان هو ما ينكرش وخلاص ويقعد بقى ايه يعني يجيب لنفسه مبررات ان دوت اوفق للشرع يعني ولو طبيعه التهور ينكر وخلاص حتى لو كان ده يعني فيه في مبادئ والكلام ده وبرده جه لنفس نفس المبررات. فده مفروض تنخلع عن صفاتك انت الشخصيه يبقى كان التقييم ده مش داخل فيه الهوى او صفات النفس او الكلام تمام ان انا ما يعني يصف يصف ما ينتقلش من التغيير باليد إلى التغيير باللسان إلا لو كان لا يستطيع التغيير باليد يعني الموصل حليس لما مش يعني ده. ذاك يعني المشكلة في بإنسان المشكلة على بالفضرة المضرة يعني يحصل مضرة شديدة ليك أو للناس أو المنكر يزيد لا دي ما خلاف يعني اولا بذلك تهمت كده المقياس يعني المقياس مثلا انت هتنكر فيقوم من مووتك مثلا او يعني يضارك ضرب مبرر كدره يتفسد عضو مثلا انما لو جرح بسيط مش مهم وتقارن دوت بحجم المنكر يعني لو واحد يعني بيدخن ومتنرخز لو كلمت وضره جمواطه مش مهم يعني ما جاش عالسجارة دي لكن لو يعني هو داخل يموت واحد وانت تنكر المنكر فهتتعور بل أنت كده أدلت منكر أكبر بمضارة بسيطة فشعيتها تنكر تمام؟ فشعيتها هو كل الموضوع ترجيح ما بين المنكر الواقع ولو أنكرت عليها يحصل إيه؟ أو الـ الـ الواجب المطروك ولو انت أمرته هيحصل إيه؟ تمام؟ المثالة بقل بيقولها أحمد إنها حانية كل واحد يبقى قدامه بيعمل منكر لازم أنكر عليه لو ما كانش في حاجه تمنع يعني ممكن واحد يبقى مشغول بامر دلوقتي ما ينفعش يتركه عشان يوقف يقول للواحد حاجه حتى ولو كان الحاجه اللي هو بيقعدها دي كبيره يعني مثلا انت رايح ل واحد معايا او ماشين في جنازه او حاجه زي كده يعني وفي واحد ما يعني الايه مثلا واقف بيدخن او واحد واقف مع واحده اللي هو قاعد معاه تاخد لك يمكن نص ساعه يفوتك الركب اللي انت ماشي فيه او احنا جايين على الدرس لقينا واحد بره بيعمل حاجة فالنوم سألين الدرس ورايحين للغاية فعايتها مش كل موقف تيبقى فيه منكر او امر بالمعروف تترك اللي في ايدك وتروح تعمله الا لو كان فيه وقت محدد للكلام ده. يعني فيه الوقت ده انت فاضي ونوركش حاجة كبير او المنكر روها بيفعله اكبر بكتير قوي من الحاجة اللي انت هتصده ماشي؟ فبرضه يدخل في الترجيع يبقى مش كل حد بيعمل منكر حتى لو كان كبير تنكر عليه يعني يدخل شي حاليا التنمية ومس كل حد بيع منكر لو كان صغير ممكن تسيمه لو انت فاضل وعندك وقت تعمل كل حاجة شخصودي لأي شخصودي لأي شخصودي لو باحد يتلو عم طوع وعن كل شوية باعد زمن عليك كل ما شوفه وقوله عن نفس وضعه تقول يعاني شخصودي ليه؟ يعمل. مش في حديث يسمي الحكاية دي واحد بيعمل منكر أو تارك لفريضة معينة أو طاعة معينة فأنت أمرته بالحكاية دي وبعدين ما عملهاش فعملت تزن عليه بقى كل شوية تقول له والآخر هيقول لك إيه؟ دعني يا ربي يا ربي خليني يا ربي فأنت تقول إيه بقى؟ وبعدين تقول طب الحديث كده فقال له الرجل الآمر الناهي دوت والله لا يغفر لك الله الله عز وجل رد عليهم بم. الايمان هذا الذي يتقل علي وفرط له وأحبط عملك الموضوع ما هوش زن لازم تؤورده في الطريق يعني إذا لو أنت بتأمر وتنهيب عندك فطنة الداعو ما هوش الكلام وخلاص إحنا نوقنش الحجة أكتر ما إحنا عايزين نبين له الحق تعريف الداعو اللي إحنا أخدناه زمان هو إيه <تصفيق> الواجب عليك اللي يصلحه لو اللي يصلحه دوت ان انت ما تجيش المنكر ده خالص وتتالفوا من اتجاه ثاني لغاية ما ديان تقوى فهو يترك المنكر لوحده يبقى ده الواجب هو ده سكه الانكار لو ده ما يعني ما بفهمش هو لازم تواجهه وما عنديش مشكلة في موضوع المواجهة تواجهه لازم تدرس الحالة ده الواجب واللي يترك الدراسة كده ويدب وخلاص يبدأ تارك للواجب يعني فعشة يعني مش كل ناس دي بعض مش واحد يعني فيه ناس لو قلت لها مباشرة على المنكر اللي بيعمله او الطاع اللي هو ياخده العزة للأس وفيه واحد لو فضلت تلمح له الصبح مش ايفه لازم تقول له فلازم تبقى فاهم انت بتتكلم مع ايه لو معرفتش بقى مفيش تبيل الفاهم يعني واحد اول مرة تشوف حياتك وبيعمل مسكيلة خلاص يبقى يعني كده. يعني هيئته مثلا تدل ان هو يعني ايه هيفهم التلميح او مش عارف ايه يتكسف كده ان هو مجاب يعني اللي يترجحه بسرعه وتعمله وخلاص لكن لو عندك سبيل الترجيح في واحد زميلك الكليه ولا واحد زميلك الشغل ولا اخوك ولا حاجه ده انت بالك سنين فيعني مش معقول تروح بقى تدد ما اي واحد تاني وخلاص تعمل الانسب ليه يبقى دي لي. طريقه النمو ايه على الوقت في ذكر إن نفعة الذكرى سيتذكر ومن يخشى كده يبقى موقع القول ذكر على كل الأحوال إن نفعة الذكرى سيتذكر ومن يخشى طريق إن كان منكر في حالة اختلاط الشباب بالفتاة ده شبه زي كل الأحوال اللي أنت تنكر فيه منكر ويحتمل تقع في منكر تاني في نفس الوقت يعني ممكن انت تكون المنكر على واحد يعني واحد بتحاول تعه و هو في حكاية ان هو يعني ما يصحبش بناته و هو واقف دلوقتي مع واحد ممكن شعيد دوت يدخل معاك منكرات تانية ان انت تقع نظرك عليها او ان هي تحاول تكلمك او تفتنك او حاجات شبه كده يعني فخايتها يترجح المنكر اللي انت هتزيله اكبر من اللي انت تقع فيه ولا اللي انت تقع فيه اكبر طيب ايه هي انواع المنكرات اللي ممكن تقع فيها وتحاول تتلاشى تتكلموا بعد ما يسيبها تتكلموا يعني بطريقه مختلفه شويه تكتب له يعني تصرف بحيث ما تقعش في المنكرات دي لو انت احتمال يوقعك في المنكرات ديت ماهوش كبير بالذات لو هو بيعمل بقى في حشاشه كبيره مش مجرد واقع معوث في الشارع يعني خلاص يبقى ساعتها تنكر بقى لان المنكر اللي انت تقع فيه اقل كل الحالات بتاعه انكار المنكر و الامر معوث منها منكر ده يعني Lijm is om via trillingen. Niemand die is niet de aardigste die de is een kleding is dat hij dat niet het eruit halen. het het het فترك أخذ في الواجبين دي قاعدة مضطردة لما يكون عندك ترجح ما بين حكتين كلاهما حرام أو كلاهما واجب ومتعارضين لو عملت دي هسيب دي اعمل ايه؟ لازم ارجح ما بين الاثنين قولنا قبل كده قاعدة على شغل الإسلام دي فتواجر الترجح فكاد بقى ريولين هو كافر جدا من درجة اين تبقى ما بتطرحش أي حتة ان لما كده المشكله ان انت بقى تكون يعني ايه ظن بقى ما انت متروحش اي واحد بقى واحد مع واحده دي تكون اخت والله امه ولا بنت ولا اي حاجه waarom waarom is alles niet gelukt? dan en hoe vaak wil hij houden? die man is zijn eigen. hij doet er alles aan. we kunnen hier beginnen. fijn. fijn. fijn. fijn. fijn. fijn. fijn. fijn. fijn. fijn. fijn. فبقلب الوقت غير المستطيع ممكن يعني يتحمل شوية مشقة ويمكر باللسان ويؤذى ولا ما يتحملش المشقة دي ابدا شكل الحديث كده غير المستطيع لا يمكن إلا بالقلب ماشي؟ ده اعتراض يعني على رفض الحديث فالأمر إنه هو فإن لم يستطع فهي بقلبي ده أمر والأمر الوجوب فهو يجب عليه عدم غير المستطيع لا يجب عليه الانكار بالقلب وفقط يبقى ظاهر الحديث اللي احنا قلنا داوت المفهوم ان غير المستطيع ما ينكرش إلا بالقلب فجوابه من وجهين أحدهما هو عن مفهوم ده مش صحي أن المفهوم مخصص بقوله تعالى اصبر على ما أصابك اصبر على ما أصابك دوت لو غير المستطيع مش ينكر غير بالقلب يبقى مفيش hij gaat misschien het heb de kwalificatie het hele niet meer kamer is met meegemaakt de de de de de de de de de de de de de de de de ما هذا مش مستطيع يعني تعرف ذا مش مستطيع لا يصيب الأذى ذا مش مستطيع في الأصل مش مستطيع يعني مجرد إنه الأذى ذا ما كناه آه ذا ذا إيه اللي مش مستطيع يعني ممكن يبقى ينكر بالقلب وخلاص تمام بس هو بقى ينكر بالقلب وبس ولا ينفع ينكر كمان باللسان بس يصيب الأذى ده ويحتمله ممكن ينكر بلسانه أو بيده حتى ويحتامل الأذى بس برضو غاية حد معين من الأذب على الوجوب كله داع الوجوب, كله دا الوجوب، والثاني أن الأمر فيه يعني رفع الحرج لا رفع المستحب يعني دلوقتي الـ الـ الأمر أصلا من رأى منكم منكرم فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه معناه أن غير المستطيع باليد لا حرج عليه لا اثم عليه انه يغير باللسان وغير المستطيع باللسان،, باللسان لا عليه انه يغير بالقلب ولكن مش الـ الـ الـ النهي هنا هنا مش نهي الواجب هو نهي ايه رفع عاصف الذنب مش رفع المستحب يعني مش معناه ان اللي, اللي غير المستطيع لو انكر باللسان يبقى ده مش مستحب ليه لا مستحب مستحب ان يوم ينكر باللسان ويتحمل المصدر لسه مستحب زي ما قلت فهمتوا كده الاعطاد والجوازين يعني فاكرين اللي هو الأمر بعد النهي لما قلنا أن الأمر بعد النهي يقضي الإباحة يعني بعد صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ليه فانتشروا دوت امر للإباحة ما هو اسم الوجوب عشان أصلا كان فيه حظر البيع وحظر التحرك يعني إذا ندي للصلاة فغروا البيع صح فاسعى ودع ذكر الله ودعوا البيع هذه الأمرين بعد ما تنتهي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وجوبا لا مش وجوباً صح؟ ليه بعد الأمر ده ما بقاش الوجوب عشان بقى كان ورا النهي طيب فعل الانكر المنكر ده واجب صح؟ يبقى تاركه آتم غير المستطيع التغيير باليد ولا باللسان هيغير بالقلب كده اللي يغير بالقلب دوت ايه اللي رفع سحقه يعني هو هيغير بالقلب ده هيأثم يعني هو ترك واجب لا طيب هو ترك مستحب ولا ده مباح يعني بقى مباح دلوقتي الان كان ممكن لسه مستحب زي ما هو يبقى مجرد النهي اللي هنا في الحديث دوت ان غير المستطيع يغير بالقلب معناه ان لو غير بالقلب ما عليهوش اسم ولكن لو غير باللسان فعل مستحب بأكس يبقى اللي اتنفى بس هو ايه الاسم اسم الانسان لو غير بالقلب ده معناه طبعا الانسان المستطيع تغيير باللسان وتركه عليه اسم صايا مش عايز <تصفيق> مش <إسه تصفيق> هو طول عمره يرد في السلام انا عاوز احاول تخليه السلام <بيردس> شامطه <تصفيق> مش, <يمتع> <تصفيق> <تصفيق> مش <كلي> بقى مش كل مرة تقول لي بقى عشان يعني المعاصره في المعاصره بس هو في سلامات كتير احنا بنقولها مالهاش لازمه يعني انت خارج من البيت فتضلوا سلام عليك السلام من الواجب في الدخول يعني وحتى حتى انت داخل عليه مش هو انت سايب وماشي ايه؟ مش تحبك بس اشعارك رد واجب ولا لا سواء مش ده هو نقط الحديث يعني يعني هو واحد ماشي بعدين سلام ماشي يعني مش حاجة وحشة يعني كثرة السلام كويس يعني علشان كل كل شيء اللي بقىكم متحاببكم في السلامه بينكم والنبيه عساه بيقول لا انفرقا المسلمين يعني على جذع شجره يلتقوا بعدها يسلموا على بعض تاني فده كويس يعني بس يعني دلوقتي هتلاقي الناس بقى إيه يا اخوكم كتير يعني فممكن يردوا ونتحابب مش عارف يعني هو الموضوع ده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 الجواب أن المراد أن ينكر ذلك ولا يرضاه ويشتغل بذكر الله وقد مدح الله تعالى العاملين بذلك يعني الانكار بالقلب ده تغيير ولا مش تغيير تغيير للمنكر ولا مش تغيير المنكر هو مش تغيير للمنكر دوت بس ممكن يعني بسببه ما يحصلش منكرات تانية ولو منك انت شبه المنكر دوت يعني انكارك بقلبك مثلا إن واحد يدخن اي خليك بعد كده تنتبه ان انت ومن تعول لانت لديك قدرة يعني تمنعهم من دوت انكر حقيقا يعني تنتبه يعني لكن لو انت تركت الانكر بالقلب المواقف المواقش ديك وبقى موضوع التخين ده مثلا او غيره من المعاصي حاجة عادية ايه بعد كده مش هيبقى فيه حتى انكر على من تعول لا باليد ولا باللسان ولا اي حاجة فهو تغيير ولكن مش في الموقف ده بعين يعني والله عز وجل ملح العاملين بذلك او اللي كده يعني فقال وإذا مروا باللغو مروا كراماً لهم عبادة الرحمن وهم مروا باللغو مروا كراماً يعني إيه ما شركوش فيه ولكن ما غيروهوش تمام وده فعله ممدوح يعني هو اسمه ومش معنى هو ممدوح إنه هو أفضل من غيره هو أقل حاجة في المراتب يعني بس ما هوش غلط بك يعني اسمه إنكار بار أبي هريرة حديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض أكونوا عباد الله إخوانا المسلم, المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات قال التقوى هنا التقوى هنا التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه المسلم قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا قد تقدم أن الحسد على ثلاثة أنواع قول الغزالي الجهة قبل كده معايا حصل ثلاث انواع ايه هما انواع الحسد هو الحسد اللي يتمنى زوال النعم عن الغير وحصولها في نفسه قال أول مرتبة الأسوأ أن تولى زوالها وان لم تحصل لهم والأسوأ الثالثة مش أسوأ منها. بس هي واحدة الخلاصة. ما يتمنى أن النعمة تحصل له. ممكن تحصل لغيره. بس هو مشكلته أن غيره دوت ما يزيدش عليه. يعني هو مش عايز للتاني يأقذ النعمة ولا حاجة. لكن المشكلة أن هو يزيد عليه في القدر. يعني لو واحد مع الف جنيه بقى مداياه أن واحد يبقى معها الفين بس. ده نوع من الحسد تمام؟ دي ثلاث انواع الحسد وكلهم محرمين ده لا تحسدوا ولا تناجشوا الناجش اللي هو ايه؟ اصله في اللغة؟ اصله اصله في اللغة يعني الارتفاع والزيادة الناجش ده اللي هو كان يعني بيجي في الافلام في المزادات كده واحد هيبيع سلعة واحد تاني رايح بس يساوم عشان يرفع التنم يعني انا اقول مثلا هي عايزة ب 8 جنيه فالتاني يقول لا لا انا اخذها بعشرة وانا محتاجه جدا وهو عارف كده ففي الاخر ان انا اخذها مثلا ب 15 او 18 باية وانا 9 عشر او اللي حاجة هو يقعد يزود وانا ازود قصاده وهو مش عايزه لو هو عايزها ده يعني يبقى ده, ده مباح مخوش مشكلة ناسين ولكن هو لو بيزود بس عشان يضر بي او عشان ينفع البايع حتى كان في ناس تستأجر ناس كده وي بقى حصلت كده فحكيت ان هو يزود الثمن لمجرد ان ينفع البايع او يضر بالمشتري الاثنين دول محرمين اللي هم النجس ده اللي هو زياده السعر عن المقبول وهو ان يزيدهم ثمن سلعة ليغرر به ليغرر buyerهم وهو حرام لأنه إيش من طيب عرفنا الوقت إيه أول جميلة ولا تباغضه البغض ده معروف قال إيه البغض اللي هو الكره يعني مفروض الإنسان المسلم لا يبغض مسلم إلا في معصية أو في ترك واجب في يعني يبغض فيه المعصية دي ولو تركها يعود لمحبته تاني ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ عشان ترغض الشخص يعني ده ان هو يعني ايه؟ ما فيهوش خير ابدا عشان ترغض واحد يبقى ده ما فيهوش خير اطلاقا ما فيش مسلم كده ما فيش مسلم ما فيهوش خير اطلاقا كل المسلمين فيهم خير ولو بسيط ولو حتى قول الشهادتين ولو حتى توحيده وإن كان عنده لبس في العقيدة برضو؟ فيه بعض الخير فيتفاول بقى محبتك لهم على حسب الخير اللي فيه ولكن مفيش واحد تبغض بغض كامل كده تمام؟ طيب ولا تدابروا إلا يهجر أحدكم أخاه وإن رآه أعطاه دور عنه كل واحد يشوف الثاني، هما متناخذين من بعض فكل واحد يلفه ظهره التاني ويمشي بسيه ده معنى الخلمات ترى ثلاث ديام؟ نعم، جاب الحديث بقى عشان ما يلتبس يعني قال صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر اخاه فوق ثلاثة أيام طبعاً الهجر في الثلاث أيام دول أصلاً يكون بسبب يعني مش مباح ان انت تهجر واحد ثلاثة أيام كده وخلاص لأول يكون بسبب، حتى لو السبب ده موجود بعد الثلاث أيام لازم يعني يسعى الناس أن يرفعوا السبب ده و. عشان كده خيرهم من يبدأ بالسلام تمام؟ فلا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقي فيعرض هذا ويعرض هذا ده وصل مين؟ وصل الهجم أي بخيرهم الذي يبدأ بالسلام والبيع على بيع يا أخي هؤلاء حديثه ليه ولا يبيع بعضكم على بيع بعض البيع على البيع غير الصورة اللي احنا قلناها قبل كده في النادرش يعني انا لو انا واحد تاني عاجين سلعة معينة ما فيش غيرها فانا اعمال ازود في السعر عشان انا محتاجه وهو نفس الكلام ده مش بيع على البيع انما الب... بيع على بيع اللي هو واحد بيع خلاص منتهت البيعه ولكن لما تنتهي البيع لسفة البائع ال... المشتري في خيار ان هم يرجعون سواء بقى خيار المجلس يعني في نوعين من الخيار في, ال... في البيع لو انا بيعت الواحد دلوقتي كتاب مثلا هو خادل الكتاب ولا خادل الفلوس، طالما إحنا لسه في نفس المجلس ممكن يرضي الفلوس ويأخذ منه الكتاب وهو نفس الكلام ويعني ما يبقاش فيه حد فيه يقدر يمتنع، ده بيسموه خيار المجلس. ناجي؟ لا طلما إحنا في نفس في نفس المجلس لسه البيعين على الخيار ما لم يفترق، ده نص الحديث. لما يفترقوا خلاص يبقى لو أنا عايز أرجع الثاني من حقه يمتنع، بس لسه مستحب مستحب إن هو أنا أقول له خذ الكتاب وهات الفلوس أصلًا زناته أو حاجة. مستحب ان هو يقبل بس ما يجبش عليه تمام؟ وفيه خيار ممكن نشترطه يعني انا اقول له مثلا ايه ادين الساعة عادية بكذا وناخد الساعة بس تخلينا اجربها شهر انا تخيل ان انا ممكن تبوه يكون بغيظة ولا حاجة انا مش عارفه فده يبقى خيار احنا استرطناه مدة معينة انا اجرب السلعة بحيث تبقى صالحة لاستخدام او لا لو احنا استرعتنا دوت، لو جي واحد بقى بعد ما احنا عقدنا خلاص واحنا في الخيار او حتى بعد الخيار ما يخلص بكل حاجة وقال له انت بعت بكام؟ يقول له كذا؟ يقول له ايه ده؟ طب لانا هتديك اكتر منها شوية وهتلي السعر عليه فيخلي الاولاني عايز يرجع في البيع عشان هو يدهلو بالسعر الاعلى. تمام؟ ده حرام. اللي هو ان انت واحد يبيع وينتهي العقد وبعدها انت بقى تدى تساوم على السعر ده ماشي؟ او العكس تكون انت صاحب سلعة مش انت مشتري صاحب سلعة زي عيه او مثلا انت شتريت دي بكام يقول له بعصو جنيه او بل اهديك واحدة زيها بتسعة جنيه رجع السعر ديك او هديك واحدة زيها بتسعة جنيه ده حرام طالما البيع انتهت ماشي؟ مالبيع الخيار الخيارة وبعد الخيار حرام حتى او لو في خيار ما يضررش به الا بقى في حكاية الغبن. اللي هو واحد مثلا اشترى سلعة عشرة جنيه وهي اصلا باثنين جنيه ولا حاجه ده اصلا غبن فاحش توضيحه واجب ورد السلعة واجب الا لو المشتري راضي يعني خلاص مش مهم يعني لكن هو مش عارف والبايع يعني دي عليه للدرجات دي بيعوا السلعة اغلى من ثمنها كتير بيسموه الغبن الفاحش ساعتها اللي يعرف يوضح له ولو اتحكموا القاضي يرجع الساعة وياخذ التمام تمام ده مش بيع يعني انت وعدتوا ان احنا خلاص ايه هديك الساعة ديت او اللي انت عارفها هي في البيت بكرة ب1000 جنيه ماشي فجيه واحد من النهاردة البكرة لقيت ساعة احسن او الساعة احسن او الكلام ده صحيحة فيش مشكلة ان التاني يعرض عليك لان الوصف البيع ما تمش لكن لو تم العقد خلاص ايوه ماشي بقى قبل ما تعقد قبل ما تعقد البيع لكن لو عقدت البيع متهيني ايوه ماشي ما هي تجارة ايه غير لي انت بتوصفه ده ان فلان ده عنده سلعة وده عنده سلعة كل واحد يقدم كل عشان يصرف بطاعة واللي بيشتري يقعد يضرر على السعر الأرض كل ده قبل ما تعقد لكن لو عقدت البيع خلاص انتهينا ما تروحش بقى واحد تاني يقولك لا على خد دي تحسن من اللي انت اخدته ايه اللي انت اخدته ده حاجه زباله وكده يعني بالإجابة القروني والتسليم ايه؟ الوعد ده مش بيع يعني ما يدوله السلعة ويأخذ الثمن ده يكفي أو يأخذ الثمن ويقول له السلعة هجيبها لك بكرة يأخذ السلعة الثمن بكرة على خلاف بقى ال... في صورة منهم يعني فيها مشكلة شوية إذا جابوا قبول من غير تسليم ده عقد هو لو تسليم وخلاص من غير ما انطقت ده خاص بيع انتهينا لكن لو واحد قاله انها بيع لكذا والتاني قالت قبلت وحدده السعر لده ده فلوس ولا ده هده ده عقد خلاص؟ عقد انتهى هم؟ ايه هم عاقفين يعني انا لك البتاع ده بكم شمية جنيه باسر ماشي؟ انا سوي 2 جنيه باسر <تصفيق> <مش سوية. تصفيق> وانت قابل في الحكاية دي بس هو لسه معايا وفلوسك لسه معاياك العقد انتهى خلاص؟ ممكن نتفق بقى لمعاد بسلم فيه الوعد مفروش بيعت واشتريت في الصيغة اه بكرة هديك البتاع ديت اه ماشي مهتها ما بكرة ده كده مش, مش بيع البيع لازم يكون بالاجاب والقبول اللي هو هبيع لك كذا بس مش بسط المستقبل بيعتك كذا والتاني يقول قبل او الصيغة ما هو احنا دلوقتي هنحتكم في الصيغة في البيع لان ما فيش تسليم وتسلم لو في تسليم متسلم يبقى الصيغة مش هي دلوقتي هابيع لك؟ اه هابيع ده مستقبل طيب ماشي ما ه... اما تبيع لي بقى احنا ما بيعناهش انها بعتك كذا بيعنا خلاص عشان كده عقد الزواج ما بينفعش إلا بزلط الماضي بعضهم يعني قال المضارع وأنكروا بعد كده لازم تقول ايه؟ زوجتك يا كلان ونعينها والتاني يقول قبل وكأنه وكانه قطع خلاص ان احنا انتهينا بقى يعني ايه زودتك انما لو قلت لك هجوزك طيب ماشي اما نروح بقى نبقى يعني وقتها نبقى نشوف لسه ما فيش عقد لغايه دلوقتي اه ما يقول دي قابلت ايه انا ساعتها بقى نبقى نشوف ماشي لو واحد عارف عارف شرط مثلا بيشتري من تاني بس مش عارفه ده قالوا كده ده خلاص دوت بين سعر تاع التاني بس اه انت اللي لقيت مش واحد يجيلك انت تدور وتعمل ومش عارفة ممكن لكن واحد يجي عشان يعني يعني هو عرف انت اشتريت فيقوم رايح يقول لك لا, لا خد دي احسن من دي وده الحمد لله اه اللي بيبيع هو الثاني هو بيعوج مصلحة قبل ما يشتري وها كده هيضر المصلحة التانية هو افتكر ان هو باع خلاص والمجرد ان سعر السلعة ده نزلة السوق مثلا في الوقت ده هل تقوم انت رايح لا مش مصلح حد ايه؟ ليه يا عم فيه؟ يعني هو ده هيخليه يرجع باعة قديمة هو باعها الحد طيب طبعا ده حاجه بس هو مش ده عارض يعني انا دلوقتي لو انا رخصت سلعه معينه عشان بيحصل ده يضر بعقد معين لو انا عارف عقد معين تم على السلعه دي ونقصته يعني رحت للرجل اللي اشترى وقلت له بلاش اللي انت اشتريته ده الخود اللي معايا ديت بسعر ارخص ده المسألة اللي احنا بنقول فيه لكن انا مش عارف اصلا مين اشترى ايه ومحل قرر ان عنده جبنه كتير فعمل نزل سعر الجبنة دي مش قضيه يعني بس في اوقات معينه بس اوقات معينه بنقرر على الناس اللي معاها اسعار زي دي بس هي بس لو عقد برضه برضه ارخص ارخص في فيها وعمالين تشاور او زين الحاجات دي او ده غضب. بس يعني عايزين او بلنا اكتر عشان يعني الصورة متبقى واضحة بس لو بطول انت وتوصولها اي تغلط يعني ممكن يبقى ملقبسات تانية انا مش عارفة واحد بسعى تسوي الشبكة يعتبر حرام لانه غبن كافش تسوي الشبكة مليان حاجات مش موضوع غبن بس يعني كونت ورسالها en een andere persoon is Omar. De meester is het De een man die is een المنوع صور زي ما احنا عايزين يعني ده يجيب لدوت ده يعني مش عارف ايه ده مش لو اشتري حاجة هو عايزها ده بانا مسألة انا انما هو مفيش ولا حاجة في الحاجات دي كلها الناس عايزها هو مش اشتريها بالسعر ده يعني هي مثلا بتسوي 3 جنيه يروح يشتريها ب1000 جنيه عشان انتصت بالتسويق يعني ما علينا يعني مش دي مسألتنا كيونات. والبيع على بائع أخيه صورته أن يبيع أخوه شيئاً فيأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله وأحسن منه بأقل من ثمن ذلك والشراء على الشراء حرام بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه منه بأقل الثمن يعني سواء أنت بتساوم البائع أو بتساوم المشتري ماشي. يعني تقول أنت بيعتله ليه هاتهالنا هديك سعر أكتر أو تروح للمشتري تقول أنت اشتريت من فلان ليه ما تيجي تشتري مني بسعر الحالتين حرام لو ما هو عارف الموضوع يعني عارف ان العقد ده تم لو ما عندي لو ده هو عارف ان هو هيؤدي العقد اللي فات يبقى كانه امر زي كده اللي هو يغرر بامرأة منراه واحد يعني يوز واحده ان هي من دوزه عشان يروح يتجوزها عندما عدوه حرام عليه من العلم والقصد فيه. تباك العقد؟ العقد العقد العقد العقد الجديد ممكن يبقى صح عنده مشكلة، فهو الفعل نفسه اللي, اللي بنقوله ده حرام وطبعا العل معروفاً هو الحديث كله بيتكلم على الطباكة اللي هيؤدي إلى الحسد ويؤدي إلى النجش ويؤدي إلى البيع على البيع الكلام ده تمام؟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 وتقيد النهي ببيع أخيه يقتضي أنه لا يحرم على بيع الكافر وهو وجه ابن خلويه والصحيح لا فرق لأنه من باب الوفاء بالذمة والعهد يعني لو كان البيع الأول ده مع كافر فأم المسلم راح يعني يبيع على بيعه على أساس نامجوس الحرمة دي لما النووي ويقولنا أن الصحيح ايه؟ ik heb geen afbeelding gemaakt, ik heb de afbeelding gemaakt, ik heb een afbeelding gemaakt, ik heb een afbeelding de ik heb een afbeelding niet ik heb een afbeelding gemaakt, ik heb een afbeelding gemaakt, ik heb een niet gemaakt, ik heb een afbeelding gemaakt, ik heb het afbeelding is een مش بلد المسلمين ما بيننا وبينه عبد دم ايه استغرب من ايه يا في مشكلة تانية مش مسألة حقوقهم يعني, يعني دي مش حقوق يعني مش حقه ان يعمل البتاع ده وقت اغلى من ثمانين تسائين مرة والحاجات الغريبة ايه في مشكلة تانية ان احنا لو يعني لو لو يعني امتنعنا عن ده مش هيبقى فيه تقريبا مش هيبقى فيه علم تقريبا في مصر او في البلاد المشتمين ماذا تصور المراجع والله للسطور العادة الناس؟ تصور المراجع دي مسألة تانية خالص تصور المراجع دي مفوش مشكلة لان ما فيش حاجة اسمها ملكية فكرية يعني العلم مفوش ملكية فكرية اما هو بيضيح كتاب حتى في عالف اتنين انا بقى السر على الناس في اردت ان اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اللي هو اكون مسلما اكون مسلما في مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما كده مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا الله اشهد لا اله الا الله اشهد الله الله الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه Ja, dat ممكن يكون البايع الاولان لده يعني اه ويطيلوا الاقاولة ديك ممكن الثاني يكون عنده دم يعني بيكسك مش عارس يرجعه يطيق باله وخلاص اه ممكن الخيار طبعا يبقى بيدمره من المشكلة كبيرة عجازة الصوته اللي ايه في, في المصاب اه اعايز ايه كيونت؟ مال ايه؟ هو أو بس الصورة دلوقتي ان هو ما بيضربش عقد تاني يعني هو هو بينزل عرض والناس ممكن تستبدل وممكن لا يعني ممكن يبقى في حد جديد وممكن القديم نفسه يرى ان ده احسن من ده وده موجود في كل حاجة لكن هو ما بيروحش الواحد بعينه يقول له ارمي ده ولا احسن منه. مش عارف بقى الصور الله عنه مميزه عليك كده عشان شغل بيها عن عشان شغال فيها هو ايه؟ عقده يعني مثلا كل شعر مع رسال بشيء ما تبشيه في كل شعر بتبع رسال اللي عرض زيبية؟ زيبية؟ بس أنه هو مش ملزم بقى مدى الحياة ما هو عقد يعني ايه هو عقد بقى؟ هو احمد بيقول صورة كويه صوت إن ده عقد يعني مش ملزم مدى الحياة واحد عنده خط وبيدفع على الحاجات اللي هو يعني بي... المكالمات اللي فاتت يكونوا يغير في اللي جاي وما خدش الخط دوت يعني ملزم بحاجات معين واصل نف نت في البيت ب جنيه في الشهر ولا حاجه الشهر ده خلص دفع 100 جنيه في اللي ده دفع 100 جنيه عادي الشهر الجديد ده عقد جديد المخروط. هو استبديله في وقت من الاوقات نقول عشان كده احنا عايزين ندرس التصوير لان الموضوع كده مش معني. مش خبط كده خلاص نعم عايز ايه لو ما خلاص ممتصير عام ولا ايه؟ لا ده اجير يعني واحد بيشتغل في مكان بفلوس معينة ايه بعرضو تاني يحسب منه هيشتغل في ايه المشكلة في كده انا مش دعو بالبيع يعني انت ما ده ما اشتركشي و تاني محروض يعني محروض يعني ايه علم بس كل ما اعلم اه العلم بكشوه هو يعني اه هو كده يعني واحد قال الكتاب يعني ما منه هو قال الكتاب وعرضه للناس مستني فلوس بقى من, ال من الكتاب ده لا روح اعرضه يعني الموضوع ده اكيد يعني يعني مثلا في عشان اه المفروض ان النشر مستحب يمكن يكون واجب كمان لما واحد يعني واحد اكتشف حاجة عشان الناس تنتفع بيها هو فلوس ده مش يعني مش أصدوب العلم يعمل العلماء أول كمان إخوة قصة بحيطة و احنا هنعمل بنياته ليه؟ شخص على واحد التهل و عمل معه معه مش عارفه عشان الله حين معينك شخص على واحدة يعني لو كنا مرتفتت ناخت ندفع بدي فقال المحدش بيه ده ما نجيه؟ ما ديش ألا ننسى يا مش عايف شيء لا أبوز الشف الجزائي اللي يرجع يعني يدفع كذا أو مش عارف اللي يفسخ ما ماشي بس يدفع مش عارف قد ايه لا جائز جائز جائز جائز جائز شف الجزائي جائز جهدو بقى. جهدو بقى. أي حرك زي ما انت قوله صلى الله عليه وسلم ولا يخضره waar de actie van de persoon is. Het is een actie die door de persoon wordt uitgevoerd. de persoon wordt uitgevoerd. Het is een actie die door de persoon wordt de persoon wordt uitgevoerd. is de de تعليق أو إجمال لكل اللي اللفات اللي فات ده تقالح في الأخوة أن تبيعه على بيعه أو أن تتباقضه أو, أو يتنجشه أو يتحفظه كل ده تقالح في الأخوة المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا هي لقيتها الحاجات دي تقاضحة في التقوى هذه معنى أن موضوع أن أنت تظلم واحد أو تخذله أو تكذبه أو تحقره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 ik heb is paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen geleden een paar dagen het een أو التواضع, أو التواضع مش فاكر يعني كيف في قلبه يعني فينطق في القلب محلها القلب مش محلها تمثيل بالجوارح. بس تبعينا معنى الحديث شوي ماتون؟ تفاهم؟ ما تفاهم؟ ماباش فاهم انتفاهم ولا مش فاهم؟ انت الوحيد دي ماباش فاهم انتفاهم وممتفاهم؟ ممكن انت يعني انت فاهم هو بس يبقى محلها من الأول القلب مش تمثل الأول اللي مش موجود في قلبك يبقى هي دي التقوى لا التقوى نائة يبقى محلها القلب وبعد كده تظهر على الجوايا هل هناك أوراد الذي يتبقى في أن أوراد عنه ستطور في مقابل أما بين صح هو المقولة ديها كان فيها هذا الكلام يعني فيها إنكروا حاجاتك وما قال شي كده فيه. بس يعني المعنى مختار إلأو إحنا حفمين يعني لو إنت بتبقى فهم نفسك يعني بس مهم بقى سيدنا عمر عيرف من يعني. بس سيدنا عمر بيت خميعا نعم من غير لو كان نبيا بعد لا كان عمر من غير ما يتابعه ولي تابع منه لكن لو <تصفيق> في القلب ده زي فل يا ريت بس يستوي طغيره وبطينه بقى ما بيبقاش بيمثل يعني هذا المعنى البعيد يعني أنا قلت بس أنا عليه لكن المعنى اللي مرتلط بالحديث إن كل اللي تقال في الحديث دوت مؤثر في التقوى ما هوش يعني فعل كده خلاص مؤثر في الإيمان موضوع الحسد أو الخذلان أو كم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يخذله أي عند أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو عند مطالبته بحق من الحقوق بل ينصره ويعينه ويدفع عنه الأذى ما استطاع منعشين إزاي يخذله في الأمر والنهي يسيقه. يبه هو يعني يتارك للواجب وانت تسيقه. كده انت بتخذله. او بيفعل منكر وانت ما منكرش عليه. كده دخل فلندي. هادي مسألة. مسألة الثانية او عند مطلقظه بحق من حقوق واحد بيطلب حق. عند واحد تاني. بس هو ما يا اخواش عايز حدي يعينه على الحكاية دية. فما تخذلوش لو انت في يدك. او مصر اقار يا الله لا هذا دي غبارة يعني مع الحق معهش الحق تنصره يعني نكتلوب على نشوف طيب بل ينصره ويعينه ويدفع عنه الأذى ما استطاع بكل اللي تستطيعه في ان انت تنصر أخاك في موقف هو يعني محتاج فيه النصرة ديت يبقى واجب عليك النصرة قدر استطاعك تمام؟ والاستطاع برضو يبقى حدها حكاية ايه؟ المأساد الأكبر فيك أو في المجتمع أو عند هو نفس الشخص أو حيث ممكن واحد لما هنصره يفتري فسعيدا ما في يصيبه مسدوله غراط طيب قوله صلى الله عليه وسلم ولا يحقره أي فلا يحكم على نفسه بأنه خير من غيره يعني ما يظنش في إنسان هو أقل منه بل يحكم على غيره بأنه خير منه أو لا يحكم بشيء يعني اما انا مش عارف هو مين احسن من مين الامور دي بيد الله ولو خلاص يعني شهودك غلبك وانت عايز يعني تظن في نفسك ان انت افضل منه تذكر احد ما حسنه وتذكر بعض ما سوقك وتظن ان هو افضل منك حتى ان هو يعني الكلمة بعد كده فان العاقبة منطوية يعني عاقبة الامور النهايات يعني ما هيش معروفة عاقبتك انت في النهاية ايه وهو ايه عارف. ولا يدري العبد بما يخدم له فإن رأى صغيرا مسلما حكم بأنه خير حكم بأنه خير منه باعتبار أنه أقفه ذنوبا يعني يقول أن إيه الصغير ده أنا سبقته بالمعصية والكبير هو سبقني بالطاعة المهم أنه ما ننظرش الحد أنه هو أقل منه من العواقب عند الله عز وجل ممكن تكون أنت فعلا دلوقتي أفضل منه ولكن بعد شوية يفوق قلنا قولنا قبل كده الكلمة اللي قالها احد الصحابة قبل اسلام سيدنا عمر لما لايه؟ لو اسلم حمار الخطاب لما اسلم عمر لو الحمار فهم واسلم سيدنا عمر مش يوجد يعني وكان يعني كان كافر ساعتها بقى ومحارب وكل حاجة وده نفسه كان ظن غلط لان هو بعد كده سيدنا عمر اسلم وبقى افضل منه يقينا اللي معتقد غيره ايام كان بقى قال العباره اي حد طالما مش النبي عليه الصلاه والسلام ولا سيدنا ابو يبقى اللي قال العباره ديت وسيدنا عمر بقى افضل منه رغم ان الثاني اسبق منه بالاسلام وفي الوقت دوت ده كان كافر خالص وده كان مسلم يعني المسلم بقى في نفس الوقت انت وهو مسلمين بس هو على معصية مثلا ظاهرة ما انت عندك معاصي بطنة قد كده فما يبقاش يعطيه حالة من الحالات انت تحتكر حد تظنه اسوأ منك اما في الحال او في المقال ممكن دلوقتي يكون صار عليك تركز ان هو مين اسوأ من مين احساب و ايه خلاص بك ترجي الموضوع زي ما قال في البداية ان العاقبة مش معروفة لا ليك ولا ليه ولا لأي حد الله عز وجل هو اللي يعلمك يعني ان هو عايز قرارات ما حدش عارف طبيعي انت اعتقدت كنت فاكر ورد لا يا اخي حتى الكبون ان انا وجهني الثاني ده كان قاسم بالفعل بس بقول ان الظن ده هو كان بقى غلط فلو احنا شفناه بقى مع المسلمين انت لو ظنيت في مسلم ان هو افضل منك او انت ان انت افضل منه ده هو الظن مع مع ما مع كاب لو اسلم انتهى الموضوع ممكن يبقى افضل منك بوقت اسلامه على طول ما هو وأسوأ منك، آه كافر بالخوارج. لكن أنت راه بحكم إن في دا النهاية هو داخل النار ولا لا؟ هذا الوقت يعني ونص القرءة لا, لا, لا, لا, لا, لا في احتقار القلب ولا في الكلام ولا أي حاجة. بس برضو يقدر مصباح المفاتيح. تشكلون من وين؟ طيب وين رأى من هو أكبر سناً منه حكم بالخيرية بعتبار أنه أقدم هجرة منه في الإسلام؟ يعني دخل الإسلام قبله يعني ولو بالميلاد حتى تعرض قبله فدخل الإسلام قبله فعامل لله قبله وإن راكِفرا لم يقطع له بالنار الاحتمال أنه يسلم فيموت مسلماً ماشي بدا الحكم اللي حكم للدلائل يا عيال ندخل كونش عليه إن هو هيموت كافر وهات خل النار لأن هذا متشعب ماشي لا يصير لا يصير يعني ما يصير يعني ما يصير شعري يبقى ايه بقى ده احنا متأكدين ان هو مات كافر وده قوي جدا يعني ومتاكد ان هو مات كافر ساعتها بقى تقطع لو تأكدنا ان هو مات كافر زي اللي اتقال عليهم في القرعان ان دول هما المتكفر ده خلاص لازم تقطع عليه بالناقص لكن واحد بقى ما انتش عارف هو مات كافر ولا ماتش كافر بس ايه لو كان بيخالف ماشي ماشي لا ده هو بيتكلم عن معين ايوه بتكلم عن معين وليه يا واحد مات كاف نقول عليه ده هو من اهل النار ولا لا؟ في خلاف نعم؟ ما هو يقول لك هو كان بيقاتل المسلمين وده او خذوا جنبه لغايه ما مات تقصوا بيقول الكلمات الحوفية ايه يعني نعم ايه؟ ما مش قاتل المثال بس لك طبعا لو انت بتسأل عليه؟ ايه يعني هو مش مهم هيكش ولا مش بس اللي عمله حتى لو تبقى الاخر ولا اسلم ولا اي حاجة واللي احنا مش عارفينه يعني اللي عمله طول حياته يعني بقى الدنيا خالص وعاكت بتعرض على المسلمين تقريبا من الدنيا بنده م? ده وبقى واحنا عارفينه صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يعقر أخاه يعني أن هذا شر عظيم يكفي فاعله بقوبة هذا الذنب يعني بحسب يعني يكفي كافي الامرئ للإنسان يعني من الشر أن يعقر أخاه المسلم يعني لو بس هم عنديش أي معصية غير موضوع أنه احتقر واحد ذا كفاية يعني ذنب عظيم مكبير يعني الموضوع مش بسيط موضوع احتقر واحد يعني بتظن نفسك منه. ما إن انا انا شاخير الكبير الراجل 100 100 ودوار صايع ما بيعملش اللي يسوينا اه هو تقار في العلم برضه يمكن افضل منه معنى هو معنى ان هو اقل منك ائما يبقى انت افضل منه ما يمكن انت مروق بالعلم ده انا قلت هو يبقى افضل منك قلت يا عمي في في كلام لا الكلام دوت بس ما يبقاش ما, العشن. ما ده, بالظن. ده مش صعب الظن ده مش احتقار يعني ما قولي ان هو ما يعرفش جاهل ده مش معانا بشتهمهم يعني مثلا انا عايد ده الدكتور قد الدنيا هون انت مش جاهل بالهندسة يا ابني ولا يعني ما يعرفش من جزء الدورة ما يعني منيجي متكلم في الهندسة وقوله انت جاهل دي مش كين واحد من يعني اكبر الفقهاء وجوم يتكلم في المصطلح نقوله انت جاهل في الموضوع ده دي مش كين لكن لو تابعها بقى غن يعني انت جاهد ليه يعني انت ان شان مختفر يعني هقوم يد الانهان قوش معنا وحجال دي ده بقى هو اللي فيه المشكله نعم قلبي نعم هو الحكومة يعني في الجملة يعني في الجملة يعني طبعا في الجملة ما افضل منه في مصدر